نقصه عليك منها قائمو وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلوا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جۡۚ